فَلَمَّا زَغُوا أَزَغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ وَإِذْ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إلَيْكُم مُصَدِّقٌ لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاتِ وَمُبَشِّرٌ بِرَسُولِي يَأْتِينِ بَعْدِي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 تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة ومساكن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 قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فايدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين